بسم الله الرحمن الرحيم. منقِع فضيلة الشيخ محمد, محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى.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 وَاتَّبَعْنَا سُنَّتَهُ وَاتَّبَعْنَا هَدْيَهُ وَقُتِفَ أَثَرُهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع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 بعد أن تحدثنا عن صفات المتقين ثم عن صفات الكافرين ثم عن صفات المنافقين كما افتتح رب العالمين جل وعلا سورة البقرة بتصنيف الناس إلى ثلاثة طوائف كما تحدثنا قبل ذلك إلى مؤمنين خلص أسأل الله أن يجعلنا منهم ثم إلى كفار خلَّص ثم إلى منافقين مترددين ومنافقين خلص أعاذنا الله وإياكم من النفاق وآذنا الله وإياكم من الكف وأسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يتوفنا عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه وقفنا بعد هذا التصنيف عند قول رب العالمين جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها يا حرف نداء أي منادى مفرد والهاء هنا للتنبيه يا أيها يا أيها من الذين آمنوا أم يا أيها الناس الجواب يا أيها الناس يخاطب ربنا جل وعلا عموم الناس فالمراد بالناس هنا عموم الناس الكفار والمؤمنون فيكون الخطاب للمؤمنين هنا باستدامة العبادة واستدامة الطاعة يا أيها الناس اعبدوا ربكم طب ما المؤمن هذا يعبد الله عز وجل طب كيف يقول الله تعالى له اعبد ربك قال العلماء هذه الآية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا طب هم مؤمنون يا رب كيف يقول الله تعالى لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا معنى الآية أي داوموا على الإيمان أثبتوا على الإيمان ثبتكم الله على الإيمان فهذا هو المعنى فمعنى يا أيها الناس عبدوا ربكم إذا قلنا أن الآية على عمومها وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم المراد هنا عموم الناس المؤمن والكافر فيكون الخطاب للمؤمنين باستدامة العبادة وللكفار لابتدائها في قوله يا أيها الناس فالله جل وعلا يقول للكافر اعبد ربك طبعا هناك قول آخر لبعض أهل العلم أن المراد بالناس هنا الكفار الذين لم يعبدوا الله تعالى ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن الآية على عمومها إذ لا دليل على التخصيص لم يخصص ربنا سبحانه وتعالى الكفار بل قال يا أيها الناس عموم الناس حتى المؤمن يقول تعالى له أعبد ربك أيها المؤمن أي على عبادة الله داوم على طاعة الله عز وجل طب بعض الناس يقول إن كل آية في أولها يا أيها الناس إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وإن كل آيةٍ في أولها يا أيها الذين آمنوا فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب من باب الأمانة العلمية أن هناك بعض آي القرآن كقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم كما في أول سورة النساء سورة النساء بلا خلاف بين العلماء سورة مدنية أم مكية مدنية بلا خلاف بين العلماء طب هذه الآية يا أيها الناس إذا قلنا بهذه القاعدة ابقى هذه الآية هل هي آية مكية أم تدخل في عموم سورة النساء فهي آية كبقية آي سورة النساء آية مدنية الراجع والله تعالى أعلم أنها آية مدنية كبقية آي سورة النساء لأنه لا دليل على تخصيصها أو على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل شرته، فهذه القاعدة يا أيها الناس نزلت بمكة ويا أيها الذين آمنوا نزلت بالمدينة هذه قاعدة فيها نظر ولكن قال القرطبي رحمه الله بعد تمحيص وتدقيق منه صحح من قال إن كل آية في أولها يا أيها الذين آمنوا نزلت بالمدينة يبقى القرطبي رحمه الله تعالى قال إن كل آية في أولها يا أيها الذين آمنوا يبقى آية, آية مدنية طيب يا أيها الناس هذه القاعدة التي تقول يا أيها الناس ابقى هذه الآية مكية هذا الكلام فيه نظر لأن هناك بعض آي القرآن يا أيها الناس ونزلت فين؟ في المدينة ونزلت في المدينة هذه قاعدة قالها بعض العلماء ولكن نصفها خطأ ونصفها صحيح صححه القرطبي وهي إن كل آية في أولها يا أيها الذين آمنوا نزلت بالمدينة يقول الله تعالى لعموم الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طب لماذا خص ربنا جل وعلا صفة الخلق دون غيرها من الصفات <تصفيق> لماذا قال اعبدوا ربكم <تصفيق> الذي خلقكم لم يقل الذي رزقكم <تصفيق> الذي <تصفيق> أكرمكم <تصفيق> الذي أنعم عليكم لماذا قال بصفة الخلق خلقكم قال بعض العلماء إنما نص على صفة الخلق هنا لأن المشركين كانوا مقرون أو يعترفون أن الله خالقهم لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله هو الخالق بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم فهم كانوا يعترفون بهذه الصفة فإذا كانوا مقرين بأن الله عز وجل خالقهم فلا جرم أن يكون تذكيرهم بصفة الخلق حجة عليهم وتقريعا لهم الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة عليهم أنتم تخرون بهذه الصفة تعلمون أن الله خالق مالك مدبر وهذا هو توحيد الربوبية فإذا قيل لهم أعبدوا الله استكبروا عن عبادة الله عن علم ومعنى أعبدوا ربكم الأمر هنا بتوحيد الله عز وجل فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالأمر هنا اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم سبحانه وتعالى والتزموا شرائع دينه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم ما معنى الخلق وهل تطلق هذه الكلمة على البشر يعني ينفع أول فلان هذا خلق كذا قال العلماء الخلق تطلق هذه الكلمة على الإنشاء والاختراع والإبداع فلان خلق أي أنشاء أبدعاء اخترع هذا معنى الخلق ويطلق الخلق أيضا على التقدير كما قال بعض العلماء طب هل تطلق هذه الكلمة على البشر ينفع أن نقول فلان خلق كذا الجواب لا حرج في ذلك فلان خلق كذا باعتبار التكوين أي باعتبار تحويل الشيء من صورة إلى أخرى أما أنه يخلق من العدم فلا فالذي يخلق من العدم هو الله سبحانه وتعالى طب ما الدليل على جواز إطلاق صفة الخلق على الخلق قول الله جل وعلا في صورة العنكبوت وتخلقون إفك وتخلقون إفك قال العلماء فتطلق هذه الكلمة على البشر ولكن ليست كخلق الله سبحانه وتعالى فالخلق لا يخلقون من العدم هم يخلقون من خلق الله يعني يعني مثلا خلق الله لنا الشجرة النجار يأخذ هذه الشجرة يقطعها ويحولها إلى شباك إلى باب إلى مكتب إلى غير ذلك هذا خلق باعتبار التكوين يعني باعتبار تحويل الشيء من صورة إلى أخرى أما الذي أوجد الشيء من العدم وخلقه من العدم هو الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم إذا ثبت عند المشركين أن الله عز وجل خلقهم فقد خلق الذين من قبلهم طب لماذا قال بعدها أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ مهما دام خلقهم يبقى خلق من قبلهم. طب لماذا هذا التأكيد خلقكم وخلق من قبلكم؟ قال العلماء جرى الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العظة، فذكرهم بمن قبلهم. ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم سيميتهم أيضا وليفكروا في من قبلهم كيف كانوا وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من هلك وليعلموا أنهم يبتلون كما ابتلوا كما أمات الله هؤلاء سيميتهم أيضا فهو الذي خلقكم وخلق من قبلكم فاعتبروا وتذكروا ماذا حدث لهؤلاء الذين مضوا من قبلكم طب هنا يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الصفة بصفة الخلق الذي خلقكم وخلق من قبلكم طبعا الذي خلق جدير بأنه بأن أحسنت بأن يعبد قال تعالى في أول الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم فالذي خلق جديد بأن يعبد هو الذي يستحق هذه العبادة سبحانه وتعالى وهنا أيضاً امتنان الله عز وجل على هؤلاء بذكر مال الله عز وجل عليهم من الحقوق فهو سبحانه قد أزدى عليهم أنواعا من النعم من جعل الأرض فراشا ومن جعل السماء بناء وإنزال المطر وإخراج السمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويستحق أن يشكر سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا يا رب؟ لماذا نعبدك يا رب؟ الجواب لعلكم إيه؟ تتقون لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية إبقى نعبد الله كي نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية أسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه إبقى لماذا نعبد الله الجواب كي يدخلنا الجنة ويجيرنا من النار لعلكم تتقون. لعلكم بعبادتكم لربكم تتقون تتقون إيه النار جهنم تتقون غضب الله تجعلون بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية هذا هو المعنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى تذللوا له بالطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي ظلا تاما ناشئا عن المحبة والتعظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الرب هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى وكفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد عرببية، ولكن إذا قيل لهم عبود الله تكبروا وهذا هو توحيد الألوهية العبادة. يؤمنون بتوحيد عرببية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن. بالنسبة للعبادة يستكبرون عن عبادة الله عن علم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أعبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم والمراد من قبلنا من سائر الأمم الماضية الذي خلقكم صفة كاشفة تبين بعض معنى الربوبية وليست صفة احترازية كما قال العلماء لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والآخر غير خالق بل ربنا هو الخالق سبحانه وتعالى فالذي خلقكم هذه صفة تبين بعض معنى الربوبية لعلكم تتقون قلنا لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى تقوى الله عز وجل ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية حتى قال ربنا جل وعلا في الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها أعدت للمتقين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين معية النص ومعية التأييد ومعية التسديد واعلموا أن الله مع مع المتقين طب هنا فوائد تستفاد من هذه الآية الكريمة منها أولا العناية بالعبادة يستفاد هذا من وجهين الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس يا أيها الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيضا من هذه الفوائد أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية لقوله تعالى ربكم، يعني الذي خلق جدير بأنه يعبد هو الذي يستحق العبادة كونك تؤمن بأن الله خالق ولا تعبده هذا كفر كفر بالإيه بعبودية أم بالألهية بالألهية بالعبادة أيضا من هذه الفوائد وجوب عبادة الله عز وجل وحده وهي التي خلق لها الجن والإنس والعبادة تطلق على معنيين أحدهما التعبد وهو فعل العابد والثاني المتعبد به وهي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع لقوله تعالى أعبدوا ربكم فإن الرب عز وجل يستحق أن يعبد وحده ولا يعبد غيره والعجب أن هؤلاء المشركين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله كما قال تعالى في سورة لقمان وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولابد حينما يضيق عليهم يقولون يا رب يا رب يا رب, يا رب أيضا من هذه الفوائد إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده وأنه خالق الأولين والآخرين لقوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم إبء هو الذي خلق الأولين والآخرين سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة يعني مثلا قال جل وعلا اعبدوا ربكم في ختام الآية علل سبحانه وتعالى أو بعدها علل سبحانه وتعالى فقال الذي خلقكم يبقى إن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة أعبدوا ربكم العلة هنا كونه رب خالق لنا ولمن قبلنا سبحانه وتعالى هذه هي العلة أيضاً من هذه الفوائد أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله وحده لقوله تعالى لعلكم تتقون وربما يستفاد أيضا من هذه الآية التحذير من البدع لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع كيف نتوضأ كيف نصلي كيف نحج كيف نذكي يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة يقرأ ثم يركع ثم يسجد إلى آخر ذلك إلا بعد الوحي يعني لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه سبحانه وتعالى فيستفاد من هذه الآية التحذير من البدع والبدعة معناها أمر مستحدث في دين الله عز وجل ويستفاد أيضا من هذه الآية الحث على طلب العلم إذ لا تمكن العباد إلا بالعلم ولهذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل لا تمكن العبادة إلا بالعلم يعني لما قال الله تعالى وأقيم الصلاة انفع تصلي الظهر خمس ركعات أو ثلاث ركعات لا تجوز هذه الصلاة ولا تنفعك عند الله لابد أن تتعلم هذه العبادة لابد من تعلم هذه الآية وأقيم الصلاة طب كيف أصلي كيف أسجد ماذا أقول في سجودي ماذا أقول في ركوعي ماذا أقول عند التشهد؟ كما علمني نبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا كما رأيتمون أصلي إبقى لابد من تعلم كيفية الصلاة كيفية الوضوء كيفية الحج لما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم يبقى الحث في هذه الآية على طلب العلم على كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل بعد قوله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون قال بعدها الذي جعل لكم الأرض فراشا جعل يعني صير صير لكم الأرض فراشا الله سبحانه وتعالى سير لنا الأرض فراشا نعم وهذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته سبحانه وتعالى هذا من باب تعديد نعم الله علينا جعل الله لنا الأرض فراشا فراشا يعني إيه؟ يعني موطأة وطأه الله سبحانه وتعالى يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا مهيأة للإنسان يستريح فيها وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا يعني ليست مؤلمة عند النوم ليست مؤلمة عند السكون عليها وما أشبه ذلك والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة في القرآن وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبأنها مهاد وهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا قال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا أي ممهدة ثم قال بعدها والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا جعلها الله سبحانه وتعالى بمنزلة البناء أي السماء وبمنزلة السقف كما في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا فمعنى والسماء بناء أي جعلها إيه بمنزلة البناء وهذا يذكرنا أيضاً بقوله تعالى وجعلنا السماء سقف محفوظ أي بمنزلة السقف ثم قال بعدها وأنزل من السماء ماء من الذي أنزل هذا الماء إنه الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أي أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليكم الأمطار والماء الذي يأتي مدرارا ليسقي الدنيا كلها البشر والطيور والوحوش والزروع وكل شيء حي هذا الماء الذي تعب منه البشرية كلها عبا تجد الإنسان حتى اليوم عاجزا عن أن يصنع نهرا مع أن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون أمام العلماء والمساحات الشاسعة من الصحاري تحتاج إلى قطرة ماء إله مع الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون قال تعالى وأنزل من السماء ماء طبعا هذا الماء الذي ينزل من السماء ليس من السماء الأولى كما يظن البعض بل المراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من أين؟ من إين؟ من السحاب أحسن. ينزل من السحاب والسحاب بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى. ألم تَرَ أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وأيضا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وأيضا قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين المعنى الأول البناء الذي فوقنا والمعنى الثاني هو العلو إبء السماء هذه الكلمة تطلق على معنيين المعنى الأول البناء الذي فوقنا والمعنى الثاني العلو وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أي فأخرج به يعني بإيه بسببه من الثمرات جمع ثمرة وجمعت باعتبار أنواع الثمار ثم قال تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني عطاء لكم من الله سبحانه وتعالى عطاء لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تصيروا له أندادا أي نظراء ومشابهين في العبادة وأنتم تعلمون تعلمون أنه لا ند له في الخل لا ند له في الرزق لا ند له في إنزال المطر وما أشبه ذلك من معان الربوبية ومقتضاياتها لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله إقراراً تاماً ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا لكن في العبادة ينكرون التوحيد يشركون يجعلون مع الله إلها آخر وينكرون على من وحد الله حتى قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هكذا قالوا يقول الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء طبعا هنا البعض يقول أو يسأل طبعا هذا السؤال يكون في الغالب من الملحدين والشيوعيين وغيرهم يقول ما الدلالة على وجود الله نريد أن تبين لنا أن هناك إله لهذا الكون نريد منك أن تبين لنا أن هناك إلها لهذا الكون ما الدليل على وجود الصانع نريد أن تحدثنا بالعقل لا بالنقل والجواب نقول لهؤلاء إن البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاج وبحار ذات أمواج أفلا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فإنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطرة التوحيد أن توحد الملك سبحانه وتعالى لما اجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم والراجح أنه أبو حنيفة فقال له يا إمام ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم الإمام دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب قالوا ما هو يا إمام قال بلغني أن في دجلة وهي بلدة في العراق سفينة مملوئة من أصناف الأمتعة العجيبة وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحققها ولا يقوم عليها فقالوا له أمجنون أنت يا إمام قال وما ذاك قالوا إن هذا لا يصدقه عاقل فقال لهم الإمام فكيف صدقت عقولكم أيها الملاحدة بأن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك فرجعوا على أنفسهم بالملام فيعجب للشيوعيين والملحدين الذين يخرجون علينا بالليل والنهار لينكروا وجود الواحد القهار جل وعلا فالشيوعية عباد الله داء عضال وإرهاب وجسوسية واستبداد وديكتاتورية وفساد في المبادئ الأخلاقية ودعوة إلى اللا أخلاقية وخراب في النواحي الاقتصادية وتدمير للطهر والعفاف اللذان دعت إليهما الشريعة الإسلامية فهذا الشيوعي أو هذا الملحد تجده عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل الفكر والعلم عندها قد نسي قوة الله. وأجهر بالصراخ على نفسه يتباهى بحسن صنيعته وقوة تفكيره ودعاء عقله وكيفية إدراكه الحقائق في الكون ونسي أو تناسى أن الذي خلقه يمكنه أن يهلك الدنيا في أقل من لمح البصر وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولقد بين ذلك في نفس الإنسان المتغطرس فهو لا يعيش طوال حياته بل يمرض ويصرخ ويتألم ويجرح فلا يتحمل فالإنسان هذا ضعيف كل الضعف أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العزرة فإنها والله عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدرة وتسلك سلوك الحيوانات تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ طولا فيا أيها الملحد أيها الجهول المجهال الجهل الجهل, الجهل الذي غلب عليه الجهالة جهالة جهالة كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله, أصله. لا تعرف حقيقته أصله. لا تعرف سره أصله. لا تعرف سبب خلقه أصله. لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد يا أيها الإنسان لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة ساعات عمرك محدودة قدراتك محدودة إمكانياتك محدودة والدليل على ذلك قول الشافعي رحمه الله كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي فلابد وأن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الملك سبحانه وتعالى فيا أيها العبد الفقير إلى ربه تأمل في هذه الآيات وفي رفع السماوات بغير أعمدة، واستوائه سبحانه وتعالى على العرش، استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكيف، وانظر إلى من مد الأرض، وسل نفسك سؤالا واحدا، هل سمعت ولو لمرة واحدة؟ أن الليل تأخر عن النهار أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي ذي أمر ما بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور وهو لا لا لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله هذا خلق الله هذا خلق من؟ الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى أصحاب العقول النيرة أسأل الله أن يجعلنا منهم. لقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود أي عالما من علماء اليهود فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك سبحانه وتعالى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحب ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي للأسف ما عظموه حق عظمته حيث جعلوا معه أصناما تعبد وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذا الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شاديا وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ثاريا فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا من أإله مع الله أإله مع الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالذي خلق جدير بأن يعبد سبحانه وتعالى لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فالله جل وعلا يأمرنا بعبادته قال صلى الله عليه وسلم فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وفي هذه الآية الكريمة والتي بعدها يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم يقول بعدها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم في هاتين الآيتين عدة براهين من براهين البعث يعني لو أردنا أن نثبت أن هناك بعثا بعد الموت ففي هاتين الآيتين يثبت الله بعض هذه البراهين والتي منها كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في المجلد الأول صاد 53 قال رحمه الله تعالى من هذه البراهين أولا خلق الناس والمشار إليه في قوله تعالى أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فالذي خلق أول مرة هذا دليل على الإيجاد والخلق في المرة الثانية أيضا قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أيضا قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أيضا قال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة سبحانه وتعالى أيضا قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد كل هذه أدل على ماذا على البعث فمن براهين البعث في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين أولا خلق من؟ الناس في قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني على البعث بعد الموت ثانيا البرهان الثاني خلق السماوات والأرض المشار إليه في قوله تعالى إيه إيه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء طبعا السماوات والأرض من أعظم المخلوقات أم لا من أعظم المخلوقات ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أيضا قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى قال تعالى أيضا أأنتم أجد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى غير ذلك من الآيات البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها ما الدليل على ذلك من الآيتين الدليل إحياء الأرض أحسنت وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ده برهان من براهين البعث نعم إحياء الأرض بعد موتها وأوضح الله ذلك في آيات كثيرة منها قول الله جل وعلا وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج يعني خروج الناس من قبورهم أحياء بعد أن كانوا عظاما بعد أن كانوا رفاتا قال تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى في الآية ثلاثة براهين من براهين البعث حد يعرف يقولهم لي أول حاجة فض خلق الناس في قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم البرهان الثاني خلق السماوات والأرض الدليل قول تعالى, تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها والدليل قول تعالى, تعالى. تعالى. تعالى. تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم طبعا لابد أن نعلم أن قول الله تعالى وأنزل من السماء نحن قلنا السماء سميت بذلك لإيه, لإيه؟ للعلو ولإيه والبناء أحسنت طبعا قال العلماء ومنهم الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره سميت السماء بذلك لعلوها على الأرض وعلى سكانها من الخلق وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء يعني سقف المسجد يسميه سماء كل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء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 لابد أن تعلم أخي الحبيب أن أعظم ذنب يرتكبه الإنسان هو أن يجعل لله ندا أعاذنا الله وإياكم من ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الذنب أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ابن مسعود إن ذلك العظيم أن يجعل العبد لله ندا وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى قال ابن مسعود إن ذلك العظيم قال بعدها قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليل تجارك أي أن تزني بمرأة جارك فهذا من أعظم الذم كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا لو سأل سائل فقال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الجواب ورد في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أردي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم يبقى حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادة وأنتم تعلمون ما هي صور اتخاذ الأنداد زيء مثلا أن يتخذ العبد لله ندا قال العلماء من هذه الصور مثلا قول القائل ما شاء الله وشاء فلان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان ومنها قول القائل مطرنا بنوء كذا ونوء كذا ومنها أيضا الحلف بغير الله عز وجل اللي يقول لك ورحمة أمي. إلى غير ذلك هذا حلف بغير الله ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا اللي يقول لك الأمانة. طبعا هذا إيه لا يجوز هذا حلف بغير الله عز وجل ومنها أيضا من صور اتخاذ الأنداد ما درج عليه عامة الناس يقولون مثلا لولا الكلاب أكرمكم الله لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لما قبضنا على اللصوص مثلا يعني يقول لك لولا هذا الشيء ما حدث كذا لابد أن يقدم أولا إيه لو لئي الله سبحانه وتعالى طبعا نسمع أيضا من بعض أطفالنا وللأسف قد أخذوا هذه الكلمات من الشيعة الروافض نسمع بعض الأطفال في المطر يقولون علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ علي أبو مركب خلي الدنيا تككب طبعا هذا مأخوذ يا إخواني من إحدى فرق الضلال الذين يزعمون أن عليا في السحاب يسيرها ويجريها والذي يسير السحاب هو من؟ الله سبحانه وتعالى فينبغي أن ننبه أطفالنا على هذه الكلمات التي فيها خطأ عقدي أن نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة على المعتقد الصحيح هذا واجب علينا أيضا من صور اتخاذ الأنداد أن تسجد لغير الله أو أن تركع لغير الله واحد ينحني انحناء تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى هذا من صور اتخاذ الأنداد مثلًا بعض الناس ينحنون لكبارات القوم أو ينحنون لكبار السن أو لرؤسائهم في العمل أو بعض اللاعبين اللي بيلعبوا كرتين مثلًا ينحني لمدربه قل لك اللعبة بتستوجب كده إذا كان هذا الانحناء انحناءة أعظم فهذا كف هذا شرك بالله عز وجل أيضا من صور اتخاذ الأنداد تشريع شرعة غير شرعة الله عز وجل يحكم بها العبد ويقضى عليهم بها قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ الله. سبحانه وتعالى لم يأذن ربنا بذلك ما لم يأذن به الله قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أيضاً من صور اتخاذ الأنداد ومن أعظمها دعاء غير الله واحد يدعي الحسين مثلا أو البدوي أو الدسوقي قل له شفي ولدي نجح لي ولدي نجحني في الامتحان اشفيني طبعا هذه مصيبة هذا شرك بالله تعالى قال الله عز وجل ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم ايه غافلون وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادته ايه كافرين وأيضاً من صور اتخاذ الأنداد محبة غير الله وطاعته كمحبة الله وطاعته سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سبحانه وتعالى هذه بعض صور اتخاذ الأنداد طب بعض الناس يتساءل فيقول مثلا هل الأنداد شرك أكبر أم شرك أصغر يعني قال الله تعالى في هذه الآية فلا تجعلوا لله أنداد أي شركاء طيب هل الأنداد شرك أكبر أم أصغر وهل هي شرك خفي أم جلي الجواب طبعا هذا له تفصيل في علم التوحيد وفي كتب العقيدة ولكن خلاصة القول والله تعالى أعلم إن اتخذ العبد الأنداد في العبادة أو جعلها شريكة لله في الخل والمل والتدبير فهو شرك أكبر طيب وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر كقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشيء مثلا هذا شرق أصغر فهذه نقطة أردت أن أوضحها لأن البعض يتساءل هل اتخاذ الأنداد شرق أكبر أم أصغر فالمسألة فيها تفصيل والله تعالى أعلى وأعلم قال تعالى فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون الخطاب هنا لمن؟ وأنتم تعلمون ويعلمون ما الجواب قال بعض العلماء الخطاب هنا للمشركين والمراد بالعلم هنا علما خاصا وهو أنهم يعلمون أن الله عز وجل خالقهم ورازقهم وهو سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء وأنه سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه وبيده ملكوت كل شيء فاعلمون أنه سبحانه وتعالى المنعم عليهم دون هذه الأنداد وقال بعض العلماء إن المعنى تعلمون أنه الواحد الرازق وقال بعض العلماء إن الخطاب هنا ليس للمشركين بل للمؤمنين الموحدين فكأن الله تعالى يقول لهم لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن الخطاب للمشركين وإن قال بعض العلماء إن الخطاب للمشركين وقال بعضهم بل للمؤمنين والأمر في هذا يحتمل المعنيين والله تعالى أعلى وأعلم هناك بعض الفوائد نأخذها في عجالة من هذه الآية الأخيرة منها أولاً بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر عليها أحد وما هدأ لأحد بال لكن من رحمته ولطفه وإحسانه سبحانه وتعالى جعلاء فراشة يعني ممهدة أيضا من هذه الفوائد أنه جعل السماء بناء والفائدة من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل لأن هذه السماء المحيطة بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا وواسعة كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أيضا من هذه الفوائد بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء لقوله وأنزل من السماء ماء كلنا يعلم أنه لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء استطاعوا الله وقلت قبل ذلك هناك مساحات شاسعة من الصحاري تحتاج إلى قطرة ماء بل إن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون أمام العلماء ما سمعنا أن عالما من هؤلاء العلماء خلق قطرة ما ما سمعنا ذلك فالله يتحدى هؤلاء فيقول وأنزل من السماء ماء ويقول جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المز أم نحن المنزلون فلو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من المأمئين ما استطاعوا والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة وقصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة قال ادعو الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه الفوائد حكمة الله تعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء فلو كان الماء الذي تحيا به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراضٍ كثيرة هناك أراضٍ مرتفعة، هناك بعض الأراضي مرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أن ينزل المطر من من السماء من أعلى من أعلى إلى أسفل، ثم هناك شيء آخر أيضا أنه ينزل أي المطر رذاذًا، ينزل إيه رزازاً يعني قطرة قطرة، ولو نزل أفواه القرد. لا أضر الناس وهذه من نعمة الله على خلقه أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الأخيرة إثبات الأسباب لقوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أيضا من هذه الفوائد أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عز وجل لقوله فأخرج به فأخرج به يعني بسببه أيضا من هذه الفوائد أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب يعني مثلا لو أن أحدا من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق فليقول هذا الذي أنقذه، فليقول هذا الشخص الذي أنقذ من الغرق أنقذني الله بفلان، وله أن يقول أيضا أنقذني فلان لأنه فعلا أنقذه، وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان، وليس له أن يقول أنقذني الله وفلان. دشغ إيه؟ أصغر كما تعلمنا لأن هذا تشريك مع الله سبحانه وتعالى ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دع الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم فأسلم لكنه أسلم بعد أن استشار من أباه فالتفت إليه ينظر إليه يستشير فقال له أبو أطع أطع من أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أطع أبا القاسم أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال إلا أمر ولده أن يسلم ولكن بعد قال له النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام واستشار الولد أبا فقال له والده أطع أبا القاسم طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار هكذا ينبغي لنا إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى مقرونا ببيان السبب وذلك لأن السبب موصل فقط فها هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه الحمد لله الذي أنقذه من النار وهذا أدب عال مع الله سبحانه وتعالى من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية بيان قدرة الله وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء أما القدرة فظاهر تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وأما الفضل فيما يمن الله به من الثمرات فيقول جل وعلا رزق لكم أي هذه الثمار رزق لكم عباد الله وأيضاً من هذه الفوائد أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مؤمنا لقوله تعالى رزقاً لكم وهو يخاطب في الأول الناس عموماً لكن فضل الله على المؤمن لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة وفضل الله تعالى على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا نسأل الله العافية أيضاً من هذه الفوائد عاشراً وأخيراً أنه ينبغي لمن خاطب أحداً أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده لأنه الخالق سبحانه وتعالى وحده وأكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى في تفسير هذه السورة الكريمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته